أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أَنذَادًا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ويُنفقُ مِمَّا رزقناهُم صِرَاءُ عَلَانِيَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِعُنْفِهِ وَلَا خِلَالٍ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 وسخر لكم الليل والنعار وأتكم من كل ما سألتموه وأتكم من كل ما سألتموه. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ